هنا عالم واحد يحيي به الله عز وجل أمةً كثيرة وبلادًا كثيرة لأن هذا العلم مبارك مبارك فيه بركة فلذلك يدخل في القلوب وينير البصائر وقليل من العلم المؤصل ينفع, ينفع الله به كثيرا فكيف إذا زاد العلم المبارك زادت البركة زاد الخير فالعالم الواحد ينشئ الله على يده عوالم كثيرة فالعالم والله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك هذا الكتاب مبارك من اتصل به وتعلمه وعمل به حصل على هذه البركة العظيمة من بركته أنه يكشف الشبهات وينير الظلومات قد يكون عند الإنسان حماس ومحبة للخير ومحبة للعلم ولكن إذا لم يكن مرشداً بالعلم النافع فربما أن حماس أو هذا يضر أكثر مما ينفع فلابد من هذا العلم الذي أنزله الله بصائر للناس فأنتم والحمد لله تتحملون هذا العلم من مصادره ومن علمائه ثم تذهبون إلى بلادكم دعاة إلى الله ومعلمين ثم ينتشر الخير ولله الحمد أهل الشر يبذلون جهودا كثيرة لنشر الشر والصد عن سبيل الله ولكن إذا تقابل شرهم مع العلم الذي أنزله الله انقمع شرهم فهذا العلم نور يكتسح الظلمات قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب كتابٌ أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور والوحي المنزل يكشف الظلمات الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ظلمات كثيرة أما النور فهو موحد إلى النور ما قال إلى الأنوار فالقال إلى النور النور العظيم النور الذي لا تقوى الظلمات مهما كثرت ومهما كثر أتباعها ومهما قوي أتباعها فإن هذا النور يكتسحهم تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم الله جل وعلا أنزل هذا العلم وهذا النور وهيأ له هيأ له من يحمله ويبلغه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله جعل الله جل وعلا العلماء ورثت الأنبياء كان بنو إسرائيل فيما سبق وفي عهدهم تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي خلفه نبي فلما ختمت الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم جعل الله العلماء ورثة الأنبياء يقومون بتحمل هذا العلم ونشره والدعوة إليه فالعلماء عليهم مسؤولية كبيرة وعليهم واجب عظيم فأنتم إن شاء الله على أثرهم تتهيأون وتتسلحون بالعلم وبلادكم بحاجة إليكم لتنيروا طريقها وتكتسحوا ما فيها من ظلمات تراكمت على طول المدة فهذا النور الذي معكم يبدد الله به تلك الظلمات ترجعون إلى بلادكم دعاة إلى الله معلمين للخير مرشدين إلى الصواب فيحصل إن شاء الله الخير الكثير للأمة كم تعلمون ما تعيشه الأمة الإسلامية هو ككل من الأفكار المنحرفة الضالة ولعاة الضلال ولكن كل هذا يضمحل بإذن الله مع أهل العلم القائمين القائمين بالدعوة إلى الله على بصيرة كل هذه الظلمات تتشتت أنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث على فترة من الرسل والعالم كله في ظلام دامس وهو شخص واحد ولكن الله أيده بالعلم والإيمان فقام وحده ثم تبعه من تبعه على قلة وتناموا وكثروا وانتشروا في الأرض معلمين ومجاهدين وفاتحين حتى انتشر هذا الدين المشارق والمغارب وذلك بسبب العلم النافع والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتعون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من آثر السجود ذلك مثلهم في التوراة صفتهم في التوراة هذه ومثلهم في الإنجيل التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام ومثلهم أي صفتهم في الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام كزرع أخرج شطأه الزرع والماء يظهر ضعيف ثم يقوى ثم يكون له فراخ ثم هذه الفراخ تؤازره ثم يتكون شيئاً فشيئاً ومثالهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أي فراخه فآزره يعني قواه فاستوى على سوقه على سوقه جمع ساق جاءت السنابل والثمراء فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما هكذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوب للغربة قيل ومن الغربة يا رسول الله قال الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس الإسلام بدأ غريبا ما مع الرسول أول شيء إلا حر وعبد أبو بكر وبلاد ثم تتابع أصحابه في الدخول في الإسلام وانضموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تكونت الأمة الإسلامية التي اكتسحت الأرض بالعلم والجهاد والدعوة إلى الله عز وجل فالدعوة لا ترتكز على الحماس فقط وإنما لا بد من العلم دعوة بدون علم فاشلة والله جل وعلا قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم أو على حماس فقط بل على علم على بصيرة أنا ومن اتبعني فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله فلا بد أن, أن تكون دعوته على بصيرة أي على علم والعلم لا يحصل إلا بالتعلم والتعلم لا يكون إلا على أيدي العلماء المؤهلين فالأمور لها فالأمور لها ضوابط فأنتم باجتماعكم ما جئتم, ما جئتم إلى هذه البلاد يحدوكم سلطان بسوطه ويجبركم على المجيد ما جئتم تريدون عرضاً من الدنيا ولا طمعاً من مطامع الدنيا ما جئتم إلا لطلب العلم الذي به حياتكم وحياة بلادكم حياة قلوبكم فأنتم على خير فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين هذا هو هدفكم تفقهوا في الدين ولينذروا قومهم مهمة الإنسان أنه يتعلم ويكتم العلم في نفسه بل ليبلغ هذا العلم النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية تبليغ على قسمين تبليغ النصوص وذلك بتحفيظ القرآن تحفيظ الأحاديث وتبليغ المعاني لا يكفي تبليغ النصوص بل هذا هو الأصل وهذا هو السبب ولكن تبليغ المعاني أيضا تبليغ المعاني بشرح فقهها للناس وما تدل عليه هكذا تبليغ بلغوا عني ولو آية أنتم الحمد لله جئتم لهدف النبيل ولغرض عظيم وإذا علم الله من قلوبكم صلاح النيه أعانكم ووفقكم ف ولينذر قومهم إذا رجعوا إليه ما يكون الانسان يرجع الى بلاده كما ذهب منزوعا انما علمه مكنون في صدره لا لينشره في الناس ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم سترجعون إلى بلادكم إن شاء الله على خير وبسلامة الله ولكن انشر ما تحملتم من هذا العلم ولو كان قليلاً ولو كان العلم قليلاً، المهم أن يكون علماً صحيحاً ولو كان قليلاً ينفع الله به ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أما من تحمل هذا العلم ولم يحمله فإنه شبيه بمن قال الله جل وعلا فيهم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 لا يعلمون الذي تحملوه من التوراة والإنجيل من كتاب الله إن ما يعلمونهم الشبهات والظلمات لأنهم لا يرغبون هداية الناس اليهود لا يرغبون هداية الناس النصارى عندهم دعوة إلى مأدينهم لكنهم على جهل ما عندهم علم والدعوة بدون علم فساد وليست صلاحة النصارى عندهم دعوة وينفقون الأموال لدعوة الناس إلى مأدينهم ولكنهم ليس عندهم علم على جهل وظلال ما هذه الأمة ولله الحمد هي امه الخير وامه النصح للعالم